تذكر حينما تطوى وحيدا إلى الى أ ج د ا ذهابي حينما عمرك تذكر في ت ط و و ح ي د الاجداث إ ى ل أ عمرك في ذهاب ي فسارع في رضا الرحمن دوما فان القبر مبتدا الحساب ولا تياس فان العجز عيب من ا ل إ ن س ا ن في و ق ت الشباب ولا ف أ و ل ل ي ل ة في القبر خاطب بكى من اسره كل الصحاب ي وبادر ان بقي في العمر واقت فان الموت يطرق كل باب ولا تركن ل أ ه ل الظلم يوم